وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض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 يخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لراوف الرحيم، الله بكم لراوف الرحيم، وما لكم أن توفقوا في سبيل الله وللله ميراث السماوات والأرض.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 ما الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ما الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نور اشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا انظرونا نقتل باسم نوركم يرجعوا راكون، فالتمسون را، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة، وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلا، ولكن. فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني, وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم في ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأمل الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأمل الذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله الم يئن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونون كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير إنهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون الصادقين والصديقات وقرض الله قرضا حسنا يضعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء نورهم والذين كثروا وكذبوا باياتنا اولئك هنالك اصحاب الجحيم اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه, وزينة وتفاخر بينكم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 الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجن سبقو إلى مغفرة من ربكم وجن وجنّة عرضها كعرض السماء أَتَلِ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ العَظِيمِ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَوْفُسِكُمْ إلَّا فِي كِتَابٍ مِنْهُ قَبْلَ أَن نَّبْرَأَهَا إِن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 ثم قفينا على آثارهم بهسولنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتينا الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين يتبعون وجعلنا في قلوب الذين يتبعون رأفته ورحمة ورحبانية لبتدعوها.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 يُغْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لِأَنْ لَا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ